قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَانِ نَارَتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم الذيَّذينَ آممَنُوا وَه جَروا وَجَهَدُ فِي سَبيدِ اللَّهِ بِأَموَالِهم وَجَهَدُ فِي سَبيد اللَّهِ بِأَموَّالِهِم وَأَفُسِهِمْ أَعظَمُ دََجَةًَ مِ دَ اللهَّ وَأُلائِكَهُم